an aziruh annuh la ilahe illa ana fettakoon halakas mawat ve al-odu bilhakte aala amma yishrakoon halakas insan min nufte faiza huqsimumubin ve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 لكم منه شراب و منه شجر فيه تسمون يوم بتلكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب والنخيل وَمِنْ ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 يَأْرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا مِنْهُ حِلْيَةً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حُلِيًّا تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا من فضله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 لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون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 مِن دَبَتُهُ الْمَلَائِكَة لا لَا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ فَ يا يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وصباء أف غير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم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 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدت ولا تنقض الإيمان بعد توكيدها ولا تنقض الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة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 ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم مستحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك